عظم الله لك الأجر علي عظم الله لك الأجر علي قتلي مولانا الحسين بن علي عظم الله لك والله هظيمة نشيل عنا ولا نواري جسمها امرض رضو الترايف سافية علي لمشي بلا وايلي ووالينا نخلي بضعن بالله خبروني الجسد لاوي بضعن بالله خبروني الجسد لاوي والله هظيمة نشيل عظم الله لك الاجر عليه عظم الله لك الاجر عليه هيدا والله جي خبره ان قصدكم وين بنا متر الجوايب يلي بتسوق الضعينه رايح الكوفه لو تودون المدينه الله يرحم هالعليل وهالنساوى برده رحمه هالعليل وهالنساوي عظم الله لك عظم الله لك الهجر علي عظم الله لك الهجر علي, علي, علي لحسين صدت ولده معي جر ndagrod dagli liyalli dhyin بالشمس ممدود عين يخوي امتون لم نصياطهم سود بحاد الضعن طوح وضن للشام ماشيون بحاد الضعن طوح وضن للشام ماشيون عظم الله لك لأجر علي عظم الله لك لأجر علي عظم الله لك لأجر علي حيدا ما كان خلي تكرمي لكن شاسو بها اليتامة والغرايب ياهو اليباري هالضعين بها السباسب هاللي على الناق يو المغلول اليد على الناق يو المغلول اليد عظم الله لك الأجر علي عظم الله كل اجر عليه حظم الله لك الاجر عليه عدو العدو يا ما يرحم عدوه شمر وزجر وسنان ما بيه همهم وروي واحنا عقب لف الول وعقب الاخوه غير الشتم والصوت ما نحصل يا طيبين الشتم والصوت ما نحصل يا عظم الله لك الأجر علي عظم الله لك الأجر علي حيدا يحسين تدري ساعة الهجمة وعلينا والنار شبه بالخيام الصار بين كل الخيام راحة وملجة مالك ين وحدي على ملاحظة يتامك مالي معين وحدي على ملاحظة يتامك مالي معين ama layla kal ajr ali hamdalloh lakal ajr